ولذلك حتى فيما أخذ على حماس لهم الله أنتم ما اعترفتوش بأسله وعايزين سلطة مين مم. قال دين ذكر يذكروا سنقول حقوق في قدية الحقوق مم. من قال إن تأسيس أنا لم تكن لي دولة حتى خالص مم. وحضرتك عملت وجبت لي دولة بطريقة أنا مش موافق عليها مم. لكن أصبحت هناك دولة فعلا خلاص جد بطريقة موافق عليها أو غير موافق عليها هتسقط عني جنسية الدولة في الدولة من حتى أنا كنا و... الحلقة تذكرنا في موضوع أصله ويمكن سألت حضرتك وقلت حضرتك بينكروا على من ترشح في الانتخابات البرلمانية 2006 أن هو بيربط أصله وترشح آه. على مبادئ أصله آه. هذا إغرق في النظرية يدرسه يدرسه طربة الكلية سنقوله في نظم سياسية إنه الفارق بين ال الهيئة التأسيسية التي تؤسس وبين البرلمان الذي يستلم دي من من أبعاديات القانون الدستوري. فمع ذلك وفي <تصفيق> إشكالية كمان حصلت إن في سنة 2003 لما استقال محمود عباس أبو مازم مكان رئيس وزراء ويمكن أنا جايب كلام من من من من خطابه اللي ألقاه في البرلمان أو في في المجلس التشريع الفلسطيني وقال لهم أنا بعتذر. ان انا تسببت في في الحرج والحرج المتمثل في تكسير زجاج المجلس التشريعي نعم. من المواطنين اللي احتجت على محمود عباس فتحاوين وكانوا فتحاوين من من حركه فتح, فتح. وقال ان دي جلسه سريه ولكني اريد ان تكون بعيدا عن الاعلام عن الاعلام بالرغم اني اعلم ان كل ما يدور سيذا في الاعلام وفعلا النهارده احنا خد يعني هذه الخطبه امامنا جميعا هو طبعا على المسرح طبعا الفترة دي كان في صلاحيات للحكومة أو كرئيس لا لرئيس السلطة. لرئيس السلطة. أيوة تم مستحبة زي صلاحيات لرئيس الوزراء. واستحدثت مادة في القانون الأساسي بين قسسين الدستور يكون فيها في رئيس وزراء ما فيش رئيس وزراء. فقالوا له بدك تستحدث مادة انه في رئيس وزراء غير رئيس السلطة. وانه يكون اسمه محمود عباس مش غيره يعني كان ناقص يحطوه في الدستور اسمه مم تمام مم مم هو ده اللي هو ده اللي يعني اللي صار الفتحويين على محمود عباس نعم اه تمام اه وبعد كده محمود عباس لما بقى رئيس للسلطة بعدها سنتين بالضبط اللي كان معترض عليه عمله هو يعني الاجهزة الامنية اللي كانت في ايد السلطة ياسر عرفات رئيس السلطة خليها برضه في ايده لدرجة انه وزير الداخلية كان ما يقدرش يتحرك في الشوارع، بس في التقاد، هو اللي خلينا الناس يسأل سؤال. نعم. في خلال سنتين ماذا حدث في حركة فتح؟ تبدلت المواقف آه. 180 درجة. كيف؟ السنتين الأخيرةين. سنة 2003. آه. اللي هي استقالة أبو مازن وصور على أبو مازن وقبوله كمرشح للرئيس السلطة الفلسطينية. ماذا حدث داخل فتح كرؤية مؤرخ نعم. يعني استراتيجي؟ نعم. داخل. في ربيع 2003. الاتحاد الاوروبي نصح ياسر عرفات بالكف عن المماطلة والقبول بالمطلب الامريكي الاسرائيلي باضافة مادة للقانون الاساسي والاتيام بمحمود عباس دون غيره رئيسا للوزراء وكان هذا معلنا معلن لا في شيء مخفي مخفي فياسر عرفات قال لهم ليه خلينا نسيب شويه يعني الماضي. قالوا لا في عدوان على العراق عدوان امريكي على العراق وهيستغل الضجه اللي هتستغل في في سبيل اطاحه بك او قتلك مم. فانت الحق نفسك فدح نفسه عملها وعاد ماطر وقال بدي اجيب منيب المصري رئيسا للوزراء كانت منورة مم. منيب المصري سئل على احدى الفضائيات قال لهم انا في طريقي ما حدش شاورني بالكلام هذا مم. لم يعرض عليا طبعا هي كانت من شطارات ياسر عرفات رحمة الله عليه هو شاطر وفهلوج شويه يعني ربما المناوره السياسيه يعني بس مبتزلة شوي لا تخيل على أحد شوف حضرتك سالت سؤال مهم وسمحت الشيخ رد عليك ردا مهما إنه ما فيش حل بينصحونا الاستراتيجيين اللي بيفهموا إنه لما ندعى إلى مائز المفاوضات وميزان القوة مختل صرح الأعداء منروح. والله. لأنه إذا روحته وهو مختل صرح الأعداء الحل حيكون مختل صرح الأعداء. الله. ومش حتأخذ لأنه أنت لا تزن شيء في الميزان تأخذ إشي. أنت جاي ليه ماذا قوتك؟ ما عندك غير. أنت تأخذ ما تستحق. ها. وليس ما تريد. أنا أتمنى يعني. أيوه. ها. فلذلك لذلك أنا رأيي كل اللي عملناه إحنا كل اللي عملناه العرب. مع الإسرائيليين كان غلط في غلط ليه؟ كنا نروح وإحنا ضعاف يعني لا مجال للتسول أو التوسط اختصار لذلك الجنرال شارل دي جول وهو راجل محترم وقال كلمة مهمة من لا يملك مفتاح الحرب لا يملك مفتاح السلام إذا ما خيفتش منك أنا إنه لو حربتني هتضعفني أو تقضي عليا ليش أعطيك؟ بأمرت إيش؟ فلذلك محمود عباس الآن وهو بلم أسلحة المقاتلين وبيعتقل المقاتلين في سجونه بمن في ذلك المقاتلين من فتح آه. وبقتلهم تحت التعذيب هذا الرجل يعني بيزيدنا بي ضعفا على ضعف في مائد المفاوضات وهو يعتقد يتباهى أنه أنا نفست ما علي في خارط الطريق إيش اللي عليه؟ البندين الأولين في في خارط الطريق تفكيك البنى التحتيه لفصائل لفصائل الارهاب بين قوسين المقاومة مم. طب انا عملت اللي عليا قتلت الناس وحبستهم وجردتهم من اسلحتهم مم. يلا اسرائيل اسرائيل عليها الدور ده ليه وتبقى مرته ايه انت عملت عليك خلاص متشكرين منك كده اه هذا السياق في يوليو 2007 اسقط سلام فياض رئيس الحكومة اللي هي ما تسمى بتسيير الاعمال بند المقاومة من برنامج الحكومة هل هذا القرار يستطيع أولا رئيس الحكومة أن يغضو منفردا وهل من حق أي حد أين كما كان أن يسقط عني كشعب حقي في المقاومة ما هو هذه النقطة يعني هو أولا ما هو السبب أنهم مكنوا سلطة فلسطينية من قطعة أرض وما هو السبب في أنهم مكنوا سلطة فلسطينية من السيطره على شعب وما هو السبب في انهم السبب في هذا انه هو وما هو السبب اصلا ان هو يسمح بوجود انتخابات السبب انه يريد. من الداخل الفلسطيني من يقوم بمهمة اليهود أنا, أنا معرفت شقته للمقاومة معرفت اوقفها لم أستطع وتعبت وبيقتلوني وعندي مشاكل والقتيل الواحد الكنيسة بيقعد يتكلم عنه فأنا أريد وكلاء عني وهذه يا سيد الفاضل مسألة قديمة انت تسمع والمصريين على الأقل كلهم يسمعوا عن البطل احمد عبد العزيز اه البطل احمد عبد العزيز رحمه الله عليه الذي اذاق اليهود الوانا من من من الاسى وفي في, في الحرب واستشهد الناس متصورين ان البطل احمد عبد العزيز ده استشهد بعيد اليهود في الحرب البطل احمد عبد العزيز استدعي وقتل برصاص من داخل كتيبة المصرية كان رايح للقاء داخل الكتيبة كان بيرأسها جمال عبد الناصر كان هو قائد الكتيبة واطلق عليه الرصاص على باب الكتيبة فأنا أريد أن أقول ان مسألة توكيل المقاومين ببعضهم لعبة معروفة وموجودة باستمرار فالمسألة هنا أن إسقاط بنت المقاومة أنا من الذي يعطي محمود عباس او فتح او غيره حق اسقاط المقاومة مفيش لكن لو خليتهم سلطه وعملت انتخابات ووضعت يبقى ساعتها اعطتهم الصلاحية او الصفه اللي يقدروا بيها انهم يقولوا هذا الكلام ولذلك لما فشلوا وانا قلت هذا الكلام في مؤتمر عام في نقابة المحامين لما فشلوا في انهم يعني كانت حماس لا تزال يعني هي الحاكمة وحماس ففشلت مسألة النوم يحرشوا به ويعصوا قتالق الداخلي مم. اليهود نفسهم هم الذين أثروا النوم يقلبوا بالمسألة تأتي مم. حماس هي السلطة لأنه فتح يمكن أنها تفجر مم. وأنا متذكر إن كان في وزيرة في أول في أول وزارة لحماس دا لا دا. دا. اللي هي كوزير شؤون اجتماعية وشو لم تمكن من الجلوس في مكتبها كانت تروح مكتبها مم. يلاقيهم يقولوا محتلين كرسي الوزيرة وفي مكتبها في غرفاتها فمش وزيرة الداخلية فقط كمان ما مش بيمشي في الشارع مش عارفها تدخل غرفة مكتبها فالفكرة أنه عندما يأتي شخص ويسقط بند المقاومة نفس الكلام اللي بيحصل النهاردة في لبنان مطلوب أنه لبنان نهاردة الصبح اليوم نتنياهو قال مع أنه لسه بالأمس طبعا معروف ربما التداعيات اللي قالها أول أمس حسن نصر الله وثم ما قالته الحكومة اللبنانية ثم ثم ثم اليوم بيحمل الحكومة اللبنانية انه اذا لم تنزع سلاح حزب الله فانا عايز اقول ان الحكومات التي تنشأ بطريقة ديكورية وطريقة خشبية فقط كأصنام مطلوب منها أنه أنا سأعطيك الصفة الظاهرية علشان تلغي هذا البند إننا هذا معين. الكلام لا يمكن أن يكون لا أقول فقط سلطة لازم الشعب هو شعب الفلسطيني هو الشعب هو صاحب المقاومة في الأساس على أقل فهم فهم أن كدير. الحديث عن المقاومة فندم يعني لابد أن يكون لنا لقاء مع شاعر المقاومة آه. معنا الآن الشاعر امين الديب شاعر المقاومة. اهلا بيك يا شاعر بي. سلام عليكم. عليكم السلام الله. اولا أمين. انا سعيد انا سعيد بان انا اتكلم معكم النهاردة. اهلا بيك. وعامل مدخليتي معكم وزي ما قال الشيخ حازم وطبعا تحياتي للشيخ حازم والاستاذ القدر اتين. اهلا الله. بيك يا وزي ما قال الشيخ حازم من تطب. شيخ امين روحت فين? في ايادي صهيونية في الحلقة دي لا لا يرجع تاني لازم ده حبيب في ايادي صهيونية أمين. في الحلقة دي <تصفيق> طيب هنرجع تاني نتصل بشيخ امين آه. ونعود يعني لأستاذنا عبدالقادر ياسين يمكن الكلام اللي قاله فضلت شيخ حازم دلوقتي بيرجعني لحاجة أنا سؤالت فيها بعد الحلقة نعم. الحلقة الفائدة لما بيتكلم عن الوزيرة الفلسطينية اللي ما كانتش ممكنة من الجلوس على كرسيها ك... ك ك ك كوزيرة شأن بقية الوزارات شأن بقية الوزارات طرشت اليوم روا وزير الداخلية وكل الوزارات ذاك السبب من أسباب ما يسمى بإحداث غد غزة في آه. 2007 نعم. ويمكن يعني اتهمت فيالحكومة الفلسطينية أن خرجت عن الشرعية آه. الحكومة الفلسطينية منتخبة حكومة سمعين هنية آه حكومة سمعين هنية لأن منتخبة وكان أنا سويت كذا وقالوا لي اللي حصل ده ما ينفعش في ناس يكلمون لذا اللي حصل ده ما ينفعش ده انقلاب على الشرعية، انقلاب... ده انقلاب على الشرعية. فانا هسأل حضرتك السؤال تاني، بعد حضرتك يعني ترد ال هل ما حدث في غزة كان انقلاب، كان انقلابا على الشرعية، ولكن ناس ما هناك اللي ولكن بعد ما ناخد الشيخ أمين دي، الشيخ أمين هاي لميك مرة تانية. انا اهلا وسهلا استاذنا ده انتصار على الصهيونيه اتفضل يا فندم الله يخليك انا زي, زي ما سمعت الاستاذ عبد القادر الله يخليك وانا يعني سعيد جدا بيه <تصفيق> ونفسي استمع منه اكتر علشان خاطر انا طبعا ان هو عارف ان انا مهتم برضه بالقضايا الفلسطينيه وكتبت فيها كتير مم. طبعا ويمكن السؤال اللي حضرتك بتساله له دلوقتي اللي أجلته بعد مداخلتك بعد مداخلتي انا كنت كاد شعره. اعرض يبقى المنترين نسمعه مينة ده على آه آه, اه اه بقول قلت لصاحبي قلت لصاحبي على اللي بيحصل من, من اللي بيحصل او يتصور اللي حيحصل من احداث الفتنة في غزة حد يصدق تعمل غزة تصحى الامة يصحى النايم والغسلان يعرف فيه في السلطة خيانة والناس تعرف مين ده احلام قالوا بيقول لنا ما تقول لنا عملية ده احلام ابو عمار كان, شافه كان شاله زمان ابو مازل اتمسك به باوامر وضغوط اعاديه ووجد له في وزارته مكان خلينا في حكايته الان هو اساس حاله الفلتان ام بمؤامره المقصود بيها ضرب السلطة مع الاسلام ظهرت فيها كل معالم حرب الغرب على الاسلام واللي حير كل ده يحصل واللي يشارك في حكام سيبين قادر غزه الغزة بحلم ابو شبك وساميح وشلة وكلان فاضي مالوش اساس عملوا في غزة فلا تبهمني بينفزوا تغطوصوا هيوني ليوجد حجة ينزع بيها اسلح لحماس او ان يثبت عجز حكومة عجزة وطفر امن الناس رغم حماس الناس عرفتها وانتخبتها الوطنيتها وان المس الناس انجاز والناس هموا وعارفوا وسطها ان حماس لدي الحراس رغم احسرهم من اعداءهم او من الغرب ومن اجوارهم واللي بيحصر جوه في دارهم واللي تآمر مع اعداءنا بقصد يلغي حكم حماس واللي ينفذ خطه بوش مع تخطيط محمود عباس وحاجات تانية بمستدادات وكلام واضح في الاذاعات حتى معلق من المانيا فضح الخطة من البدايات والاموال اللي تلقاها باليورو مش, مش... مش بالدولارات واللي بيقرأ كمان معاريف نقل الخطة بدون تحريف كشفت برضو وجود تكليف لمحمد دحلات بالذات يعمل خفض يعمل خفض على زيالات وادي احوال كل القيادات اللي بتحكم بالرباعية واللي بتحكم بمضراق الله يخليك يعني لي يعني هو هو في مساله كنت عايز بس اقول كلمتين قبل ما اسمع الاستاذ ابو قدر الياسين سبب يعني حناس يعني كان المفروض بعد قيامه على طول وطبعا يعني يعني هم عملوا انتخابات حرة وكله وطبعا هي نجحت باكتر باستين في المية وتعمل انتخاب عشر المقاومة وبعدين هي كان لازم تكون فهمة ان, إن هي حتندرب وهم يعني ما من الغرب وان الغرب مش هتارف بيها فكان لازم تقول حاجة واحدة بس انها يعني تقول أنا معترفة إسرائيل بقرار 48 وتبتدئت إتماسك بيلي بالقرر الثماني وارفعين بدل العرب كلهم معاملين يتحيلوا للوقتي مم. على حدود سبعة وستين وإسرائيل مش راضية كمان يعني كمان مش راضية بحدود سبعة وستين فكان لازم المقاومة إتماسك بيلي وتعملها ورقة ورقة ضغطة على إنها هي ما هيش مش رافضة إسرائيل إحنا عايزين هم يبقى موجودين بس في حدود ثماني كان رأي كده والله أعلى مجازة كون غرطان بس مم. المهم كان, كان مفروض حتى يعني تقدر تواجه الغرب علشان خاطر وقبلوا المفاوضات دلوقتي انا كنت هشكر حضرتك وكنت هشكر فيك وقولك كلامك جميل اختلافنا بقى هتبقى مشكلة كده ايه عندي اختلافنا ليه انا المقاومة هي اساس كل حاجة لابد من المقاومة ومش ممكن اسرائيل هتطلع بالمفاوضات بس لازم نبقى بنلعب بالوراقتين هم ما همش هيرضب كده أنا عارف سؤال. في سرعة المقام ما قدام كل الناس لما الناس كل كل بيتكلم بيقول مش عايزه يهترب بإسرائيل وإسرائيل دلوقتي دولة قيمة ودولة مش عارف إيه صحيح إنها مسحى بقى لها وجود وكل حاجة وعارفين الكلام ده ووو فلازم المقام تمسك ال ال ال طب ال. طبعا عايز أسألك سؤال أنا عايز سؤال. العارف سؤال. لو حماس اعترفت بإسرائيل زي ما قلنا خليك اسمع هاي أكمل لك السؤال وده برحتك هي وباقي فصائل مقاومة أنا حدثنا لا ينصب الحماس أو فتح تحديدا نحن نتكلم عن فصيل مقاوم وفصيل مفاوض آه. لو كانت حماس ومن يبعها من فصائل مقاومة اعترفت بإسرائيل على أي حدود آه. ما هو الفارق بين فصيل المقاومة وف وفصيل المفاوضة من وجهة نظرك لا ما فيش المقاوم هو اللي بيفاوض وهنا الاختلاف ان اللي بيفاوض ما هوش مقاوم وما بيشتغلش المقاومة في التفاوض بتاعته انما هما كانوا هيشتغلوا مقاومتهم هما طبعا الفصيل المقاوم والاكوى وهو اللي بيفاوض يعني حياتي رجل ماذا بالمقاومة بتقول اللي ان بنات التفاوض لحنا بفاوضة المقاومة ده كلام مش معقولة تمام ينهي المقاومة لا، وبعدين حتى يمكن معظم يعني فيه ناس في الدول العربية عايزة تفوق من المشكلة خالص تقوم تعمل إيه تقول لك هل أني وخلاص وياخدوا اللي ياخدوا ولا ما ياخدوش ولا يعملهم الكلام ده الكلام ده لابد من ان الدول العربية كلها تساري المقاومه ولابد المقاومة زي ما زي ما يعني المقاوم من أي جنسية ومن أي أدام مقاوم وأدام مقاوم للمشروع الصهيوني الأميركي في أي مكان في العالم وأي جنسية إحنا معاه لازم كمان يبقى كله فاهم لابد من تفعيل دور المقاومه في اس... مع اسرائيل لان اسرائيل ما بتجيش بالمقاومه ابدا واسرائيل دايما تنجح في المفاوضات لان هم غير بالمقاومه تقصد غير بالمقاومه ما بتجيش غير بالمقاومه لا ما بيجيش لا آه. ما بتجيبش أوه. انا يعني عايزك تجاهزانا بقى مجموعة قصائب برضو عن المقاومة ان شاء الله تكون معنا في الاستوديو على الهواء في حلقات قديمة واللهي انا كل قصائب انا يمكن كاتب ديوانين في فلسطين ومسك الاضاية من الاول تمام. بس كان نفسي برضو علشان استرشد ب... بكلام اخونا الاستاذ عبدالقادر يسير لي انه طبعا هو فلسطيني واقدر مني وعاش المراحل في كلها فانا يعني يعني نفسي اشوف اللي انا كاد بوزهيل لان انا ماسك القضية من الاول من الاساس من قبل 48 لغاية ما فيش حدث ما كتبتش فيه الحمد لله وانت شاعر المقاومة وانت الفلاح الفصيح الحمد لله يا ربنا <تصفيق> يا كريمة كبير فيك أستاذان. وانا شكر للمداخلة ويا ريت الاستاذ القاضي يقبل كمان يعني يعني يعني يقبل كمان يعني حلقتين ثلاثة كده نستمتع بكلامه انا تحت امرك سيدي. الله يخليك يا استاذ عالقادر. الله, الله. ان شاء الله بإذن الله احنا مستمرين في عزيز سلفل. الله يخليك. الله يخليك ونبسي عليك. بقى يا ريت يعني اللي هو يعني شعر المقاومة الفصيح اللي هو وفلسطيني حقيقي ال الاستاذ هارول هاشم رشيد. يا ريت استضيفه مرة. طبع. ويقبل يا مرة. وحيقول لك برضو تبع الأستاذ عبدالقادر يسيل عارف دوره لأ أستاذات كلتو لاتم مع بعض بقى انت شعره اتعرفت السليم في لوح الشعر انا عملنا معرفة كتير شوف يا شكامين على عزيم داخله انا بشكرك ويعني وشكرين جدا على عزيمه داخله وان شاء الله يجمعنا بك لقاءات قادمة اعود والكلام كان مع حضرتك أستاذ عبدالقادر يسيل واعيد لحضرك سؤال تاني لأن السؤال ده ناس كتير مش فهم طبيعة اللي حصل وبتقول لي لا اللي حصل ده انقلاب على الشرعية استخدام القوة واستخدام السلاح وما الى ذلك دي احداث خربت على الشرعية آه فما حقيقة ذلك آه اول شيء انا بدي اعلق على استاذنا الكبير الشيخ امين لما قال انه يعني يرفع شعار انه قرار التقسيم النفس قرار التقسيم ما احنا كنا رفعين شعار قرار تنفيذ قرار التقسيم من رد علينا لا الاسرائدين ولا الغرب وبعدين انا تماما مش مع انه فلنحسن صورتنا امام اعداءنا نعم هو تحسين الصورة بخافوا ما بيختشوش هم هم كده هذا واحد اثنين انا لن استشهد باي حد يساري ولا يميني ولا متشدد ولا ارهابي انا حستشهد بالسيد الرئيس محمد حسني مبارك لما قالوا له بنا ناخد طابة هم ولا ظر التراب انا مش هال من ذلك ولا ظر التراب من بلادي احنا بدنا تحرير ثم الخبرة التاريخية لحركات التحرر الوطني في العالم وابنك شفت حركة تحرر بتقول انا بدي الوجه البحري او بدي الوجه القبلي وبعدين بدي بقولوا بدنا تحرير كل مصر اخذوها على جرعات اوكي لكن انت بتقول بدي تحرير كل مصر فلذلك مع تغدير الكبير لاستاذنا الشيخ امين انا رأيي انه احنا ضلينا يعني لحد 67 واحنا نقول قرار تقصيب فلسطين وفتاعة ما حدش رد علينا م. لذلك ولا لذ... حد هرد انتو كنت تنتظر حد يرد لا لا لا, لا يرد عليكم ايه احنا كنا اضعاف بقى امارة ايها هيرد عليكم مش كده ايه الامارة احنا كنا ضعاف، ويجينا متر واحد ما ما ما فيش ده هو ما حصلش اتفاق غزة اللي يعني اللي, اللي, اللي صفق له وطبل له العرب وعلى يعني إلا بقوة الضغط المقاومة لما المقاومة عملت ومع ذلك أجهد كل إشي فيه أنا دلوقتي. بدي أضرب مثل في كان في مؤتمر للتقدميين في البحر الأبيض المتوسط وأنا خدوني فكان حد بيحكي عن المقاومة وحد بيشوف إنه المقاومة يعني سكر زيادة وما يصحح ووإنه يعني في عالم اليوم يعني ال المقاومة مش ماشي حالها فانا تصديت وأصريت على المقاومه وعلى م. التحرير م. مين رد عليا اريك رولو م. يهودي تقدمي من الاسماعيليه م. بس هو في باريس الآن م. وكان آخر إش... كان رئيس تحرير لوموند م. ياريت لوموند الشهيره طبعا. ثم سفيرهم م. في تونس قال كلام عبد القادر مظبوط وأنا بدي اضرب لكم مثل انا اجيت سنه 64 شفت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قلت له م. ايش بدك انت باسرائيل قال لي ولا إيش؟ ولا بدي احاربها مم. ولكن فليعيدوا اللاجئين ولينفذوا قرار التخصيب بسيطة حملت حالي ورحت كان رئيس الوزراء اللي مات السكتله القلبية هذا فؤاد محيدين لا لا آه. رئيس وزراء الاسرائيلي الاسرائيلي اه, آه. اللي هو كان في حرب 67 يعني مم. هذا حمامة يعتبر مم. مم. حمامة يعتبر في إسرائيل، م. فقال له يا خواجة عبد الناصر بيقول لك كيت كيت وهو متوقع إيركولون إنه له م. قال له ولا سنت ولا نفر، م. وإحنا كنا في وضع كويس يعني، م. لذلك لذلك أنا بشوف إنه يعني ممكن تحط أنت برنامج حد أقصى إنه دولة ديمقراطية لكل لكل الأديان وكل أوكي م. فنقاتل م. تحرير فلسطين م. و. إقامة دولة ديمقراطية مش قابل التحرير ها تقول لي هلأ نعمل دولة ديمقراطية بردوش عليه بالزبط. بقول لي في العب بعيد يا شاطئ أنا اسمح لي أتوقف بس أقول هذا الاتصال التليفوني مع فاضيلة الشيخ سالم أبو الفتوح الدعية الإسلامي فاضيلة الشيخ سالم أهلا بك وسهلا <تصفيق> <سلام> عليك <تصفيق> <وكافتك> آه. عليك <تصفيق> حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> <يا رحلة>. وعلى <تصفيق> بيخيك الكريمين الله يسمح ليك يا فندي فاضيلة الشيخ حازم أبو الفتوح الحبيب الكريم مباركة للمستاذ عبدالقادر الله يخليك يا سيدي وتحية طيبة من قلبنا يا أخي وحبيبي أحبكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة وعزولنا نسباش اللي البيت فقول لها أنه أنا الحلقة يعني. والله يا شيخ سالم نحن نتحدث عن فلسطين أبدا لن ننساكي وأنا أعلم أن فلسطين لدي يعني لها لديك معزة خاصة والقضاء الفلسطينية من أولويات الشيخ سالم أبو الفتوح سلنتحدث معك عن حبة لفلسطين نعم حب فلسطين يعني حب يعني حب فريضة مم. الله سبحانه وتعالى اوجب حب الارض المقدسة مم. سماها الله في التوراة الارض المقدسة وسماها الله سبحانه وتعالى ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارتنا حوله فأرض فلسطين أرض مباركة وهي أرض البطولات وهي أرض الأنبياء وهي في القلب والقدس في القلب ولا يستطيع مسلم مهما حاولوا الأفاكون والمنافكون يعني تنيع الناس وإحداث يعني للأسف بعض الأمور التي تشغل الناس عن هذه القضية ولكن لم يفلحوا باذن الله سبحانه وتعالى ففلسطين فريضة فرضها الله علينا وواجب شرعي تحرير تلك الأرض المقدسة التي اعد الله سبحانه وتعالى فيها سيدنا في موسى عليه السلام من اجلها ولم يستطع موسى عليه السلام أن يفتحها ولكنه رب رجل واحد يشعل له وفتحها عليه السلام فناس الله سبحانه وتعالى ببركة يعني يعني الدعاء المخلصين الفضيل الشيخ حيزم أبو سنعيم والغيرة الطيبة المستاذ عبدالقادر يفير وحظك و... أيضا يا سبحاني ودايما لنت مركز فيها بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الدعاء المخلصين وبفضل يعني كل إعلام مخلص لله سبحانه وتعالى وبفضل التربية تربية النشط على هذا المنهج الرباني الذي يعني فرضه الله علينا من فوق سبعة سنوات ستعود بإيد الله للسّوء قريبا بإيد الله سبحانه وتعالى واستعمار للأسف الشديد غرس غرس سيء في الدول العربية هذا الغرس السيء الله يقول عنه في القرآن كشجرات خبيثة وتتثبّت من فوق الأرض ما لها من قرار والحق آت قريب كل جاء الحق وذاق الباطل فالحق آتٍ آتٍ لا محالاً وستتحرر أرض بنا أو بغيرنا بمشيئة الله سبحانه ستتحرر ونفس أنا سمعت يعني للأسف الرئيس الفلسطيني منذ قليل يعني في النشرة يتحدث هذا الرجل يعني بكلام عجيب جدا فيقول يعني ما, لا ما مصر أمامنا إلا التفاوض على أي شيء يتفاوض يعني أول مرض فعادي أول مرض آخذ نسبة الاستيطان زادت بعد قربته عمالي انا راض اقول لك كنا خلاص وصلنا مع عمر يعني نسبه الاسقاط تاع عمر زادت حوالي 35% عن عند قبل يعني أمر عجيب على أي شيء يتفاوض هذا الرجل يعني على أي شيء وهل يملك شيء عشان يتفاوض من اي يعني حتى هو اصلا اصلا محاصر لا يستطيع بكلامه هو ايضا مم. في في في في في مناقشه ان ثبت يكون يقول هذا الرجل يعني كلام عجيب يقول أنا لا أستطيع أن أخذ خطوة إلا بإذن من إسرائيل فعلى أي شي شيء يتصاوت بالله عليك وأنت حضرتك شفت جميع المشاهدين شافوا يعني رجل فلسطيني مريض العربية بتدوس رايح جاي رايح جاي عليه بس معلاش استنكر من هذا الرجل أنا بتعجب الله أنا بتعجب أنت يكون هذا رجل رئيس لدولة, لدولة فلسطين وأين هي هذه الدولة بالله عليك على اي شيء تفاوض يعني هو رئيس منتهيه ولايته بالمنازله يعني اوضح بس جزئيه شكل هو هو الرئيس منتهيه ولايته من 9 يناير الماضي هو اللا شرعي لكن احنا بنتكلم بس حاجة يعني لل يعني بنتكلم للشعب الفلسطيني يعني حتى الناس اللي فتح المخلصة في الم مثل مروان البرغوث يعني يعني راجل مسجون م. الناس المخلصة مسجونه للاسف الشديد ومن اللي سجنهم يعني هم اللي سجنوهم للاسف تتصور <تصور> انه الراجل بيقول لي انا يا هو مش هيطلع دي انا صح يعني الشريط اللي هو المقصود <تصور> المقصود يدي في يد المجاهدين <تصور> الابطال في في في غزة. تصور الراجل موقف حتى الان يعني بيقول يا رئيس الوزراء الاسرائيلي بيقول له كلمة في منتهى خطورة على جثتي ان مرات <تصفيق> البرغوثي يعني يخرج من على رأس هؤلاء يعني انا اول مرة شوف ان رئيس زول يشوف شعب محاطر حتى الان لا تحدث عن شعب في غزة انا مش عارف هو رئيس من نفسه افهم هو يعني هو هو رئيس من اجل حماية الاسرائيلي فقط لغير يعني لو كلب صهيوني او خنزير صهيوني حصل له اي حاجة لا يعمل يشجب ويستنكر ومش عارف ايه العبتي مش عارف عارفوا ايه المفاوضات مفاوضات 18 <تصفيق> سنة مفاوضات حصلنا <تصفيق> على ايه انا انسا اسأل الشعب الفلسطيني حينما يكون هذا الرجل لا مصر امامنا الا التفاوض انتو 18 سنة مفاوضات عملوا فيها ايه قتلوا ياسر عرفات حبثوا كل المجاهدين المخلصين الان كوات منافقة الان يعني تكون بقمع المجاهدين في الضفة الغربية يعني يعني النتنياهو يعيش في نعمة ما بعدها نعمة وفي رغب ما بعد رغب مم. والشعب الإسرائيلي يعيش في نعمة ما بعدها نعمة في راحة الحال انظر إلى أحوال الفلسطين في فبراير 2000 إلى أحوال الفلسطين في زمن النهضة شوف المرض والجوع والحرب الاقتصاد اللي الفلسطيني ضمن تماما الاقتصاد اللي كان أين ياسر عرفات مم. شهيد ياسر عرفات ضمن تماما الاقتصاد يعني التقرير بتاع الأمم المتحدة يقول لك جميع الأموال التي كانت ترسلها وربا إلى إسرائيل إلى فلسطين ذهبت إلى سويسرا ذهبت مباشرة إلى لم تصل إليها الفلسطيني قاعد تصور أنت الأموال المتبرعين ده للفلسطينيين لم تصل إلى الفلسطينيين لما ذهبت إلى كله وللأسف الشديد فأنا يعني نزاع من من من من من نصرة إلى الشعب الفلسطيني إلى اللحمة والتلاحم ولا نصار أمان الأبطال والمجاهدين في فلسطين إلا المقاومة. نريد انتفاضة جديدة. هذا الشعب لا يستطيع البقاء إلا بالانتفاضة والمقاومة. بدون الانتفاضة والمقاومة لا قيمة لهذا الشعب ولا بقاء للشعب الفلسطيني. ونحن نسمع صوتا شفاف. ونحن نسمع صوتا شفاف. ونحن نسمع صوتا شفاف. ونحن نسمع صوتا شفاف. ونحن نسمع صوتا شفاف. ونحن نسمع صوتا والستاذ الكبير والستاذ عبد القادر ياسين وحضرتك يعني ان احنا لابد ان احنا يكون ضربة اكبر من كده شوية وان احنا لابد ان احنا نساهم هذه المرة في انتفاضة قوية ليست في فلسطين بمفردها ولكن في جميع الدول الاسلامية انتفاضة حقيقية من اجل تحرير, ما يعني تحرير المسجد الاقصى من انياب اليهود ما ان تهويد المدينة قائم على يعني ساق وقدم كما وكما يرى المشاهد وكما يسمع الناس ولا حول ولا قوة بالله حتى الأذان ممنوع في إسرائيل حتى الأذان تصور أذان الفجر ممنوع حد يقول الله أكبر في في ومع ذلك ما بده أحد من المسؤولين يقول لك إيه هذا ما يجوز يا أخي أنا والله مزول الناس كلها صرخت على ذبح الشعب الفلسطيني وعلى حصار الشعب الفلسطيني وهذا الرجل الذي يقال انه منتخب للشعب من الفلسطيني انا اتعجب الله يعني مآسات غزة دي بالله عليك مش اولى واحرى في الرئيس الفلسطيني ان هو يحاول فك هذا الحصار يمكن هم ما يفك الحصار من فيده على فكره يعني هو اللي هو اللي فك الحصار على اهل غزة فيده والله مجرد ما فك الحصار ده ده, ده, ده ده دليل على ان الراجل بيحب الشعب وان عاوز فعلا يبقى فيه صفاء بينه لكن ما وجدنا الا و والله لا فضة فوق يا شيخ سالم يعني على هذه المدخلة القيمة يعني يعني لا فضة فوق وكلام حضرتك كلام جميل جدا وكلام مرتب ومنمط ونافذ الى القلب والعقل ايضا الله خير يا والله احنا بتمنا من الله سبحانه وتعالى ان الدعاء بس لان سيدنا محمد الغزالي يعني في كتاب الاحياء يقول يا علماء البلد من يصلح الملح اذا الملح فسد الناس في واد والدعاة في واد اخر فعشان كده محتاجين الدعاء, الدعاء التركيز في الثوابك التركيز في تربية الأفراد على حب الجهاد والكشاب في سبيل الله على حب التضحية على حب العطاء لان هذا الشعب لا يطلق بمفرده هكذا يعني الشعب الفلسطيني يعني ما وجدنا في تاريخ العالم يا اخي شعب شعب يعني, يعني شعب يعني طرد من بلده بلا حماية حتى الشعب الفلسطيني اخة الاراض والله يا اخي يعيش حاله والله ينقل الحياة وخجلا والله يا اخي كدد يتفطر والله الذي لا الى غيره يعيشون ما بين سوريا وبين العراق بدون طعام وبدون شراب، ما فيش مية ما فيش نعليش يعني انا اسف يعني دورات للمياه يعيش في استحرات يأز هذا البر، وهذا الرئيس ما يسأل عن هؤلاء وللأسف شعب شرد تصور شعب مشرد في انحاء العالم ما ذنب هذا الشعب بالله عليك بأي ذنب ينفرد وبأي ذنب يحافر وبأي ذنب يقتل هكذا ويقول لك حقوق الإنسان وحقوق الحيوان والله ما وصلنا لأي حق من الحقوق التي أمر الله بها في كتابه سبحانه وتعالى. شن كذا من عبر هذا المنبر الصيّب المبارك في هذا البرنامج ألابي على الشعب الفلسطيني والله نداء من قلبي وللشعوب الإسلامية لا حل لنا ما لكم. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا إلى الأرض أرغيتم بالحياة الدنيا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم وما يقول وقفوهم إنهم مسؤلون سنسأل يوم القيامة أمام الله عز وجل عن هؤلاء فنصرت الشعب الفلسطيني فرض أوجب الله في كتابه الله سبحانه وتعالى فرض علينا تحرير الأرض المقدسة فهذه الأرض يعني غالية علينا هي أرض المحشر أخي الحبيب أرض تمام. المحشر يعني حبيبك صلى في المسجد الأكثر صلى فيه صلى بالأنبياء علامة على أي شيء بالله هي أرض عزيز على كل مصر يعني أنا أصل صوف إلى صوت الأخوين الكريمين وأنا سبحانه وتعالى الشعب أش... أش... أش... الفلسطيني يا رب. يا رب. على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وأجل الله أن ينتقل من كل مناسب في فلسطين والخوانة المرتزقة الذي صنعهم الاستعمار الإسرائيلي والله الذي لا إلى غيره أيامهم أصبحت والله قريبة جدا نرونه بعيدة ونرونه قريبة في جميل. الله عز وجل وسندخل بإذن الله المسج الأكثر مكبرين مهللين سايدين شاكرين للنه سبحانه وتعالى في إذن الله الحال وأعتبر على الإصالة ويعني يعني انا انا وحشتني فضول الشيخ حازم صراحة بقالي فترة طويلة ما شفتوش فدي فرصه طيبه ان انا اعلق اراهاد انا مستنتاه بكرامه الله عامل الشيخ العالم الكريم بالبركه والسطوه على العالم كان كرسي يخرج العاديه ان هو يدان القدره انت سامع شيخ حازم بيقولك لك يا شيخ سالم سامع شيخ حازم بيقولك لك ايه كان يا استاذ بيقول لحضرتك يعني اكاد يعني شيخ حازم بيقول لحضرتك يا كاد يقوم من على كرسي وهو على, على يعني انا بشكرك شكرا جزيلا نش سالم على زي المداخلة القيمة وهذا الكلام النافذ للقلوب والعقول ايضا ويعني اعود للانقلاب. حضرتك في عجالة كده الانقلاب هل كان آه. انقلاب على الصعيد لا سوف. عشان معانا محور مهم جدا هننتقل ليه مع فضل الشيخ حازم شوف حركة حماس عجزت فتح بسبب تبعثوها وتصادمها مع بعضها البعض عن أن تزور هذه الانتخابات كعادتها فنجحت حماس بنحو 69% من الأصوات وأخدت زهاء سلسي مقاعد المجلس التشريعي أتى إخوتنا من رموز حماس وجلسنا هنا في القاهرة أنا لا لأخي العزيز الدكتور عمر الدكتور موسى أبو مرزو أبو, أبو مرزو رمض. أبو قلت له أنا لا أهنئكم على هذا النجاح فهو انخض قلت له أولا أنتم مهددون بالتصري فهو, فهو مخطط لا هو, هو انخض هو فقال لي, لي ليه بتقول كده قلت له هناك احتمال لأن يطبقوا عليكم الصغة الجزائرية كيف انقلبوا على الإسلاميين لما نجحوا؟ اه دائما اه فكان ابو خالد اللي هو الدكتور محمود الزهار اعير قالي لا لا لا بعيدة هذه يعني له انا رأيي هيك اثنين فيقتالون أعضاء المجلس التشريعي عبر إسرائيل هلأ هم اعتقلوهم هتقلوهم. يعني صيغة قريبة لذلك قلت له انا ايد على قلبي ومانيش فرحان فرحة اللي بدي أقوله أنا فيما يخص الانقلاب ناس نجحوا بالانتخابات مم. هلأ انت ببساطه تزعلت شيء تاني تمام الامر كان كارتر ايش قال وكان يرأس ال ال الفريق الغربي اللي بيراقب الانتخابات قال مم. الانتخابات نعم نظيفة ولكن المشكلة انها نجحت حماس نعم مم. بدك انتخابات على مقاسه ديمقراطيه انتقائيه مش كده يريدون آه. ديمقراطيه انتقائيه صحيح لكلام هذا المهم حماس اجت لم يمكنوها مم. من انه يعتقد على كرسيها الوزيرة هذا كلام مين الامن الوقائي بشكل خاص والامن مم. الوقائي خاضي على دحلان ورسيد ابو شبك وغيره وغيراته مم. لذلك, لذلك هم طولوا بالهم قعدوا من مارس 2006 مم. الى يونيو 2007 مم. يعني حوالي 17 شهر و... والامن الوقائي بيفتح لهم اختلالات وبقطع عليهم الطريق ما مر رئيس الوزراء من من طريقه لبيته اضطر يلف من الهدف الى ان علمت خيادة حماس من داخل فتح مم. ان هناك اتفاق بين الجنرال الامريكي كيت بايتون وبين محمد دحلان على يعني استفاد حماس من قطاع غزة مم. فقررت انها تاخد الامن الوقائي تعلم أخذوا في لحظات للامن الوقائي بقيت اجلس الامن وقد هرب قادتها مم. لبلاد اخرى مم. قالوا انتعدوا خدونا فرحوا اخدوهم وقع القطاع غزة في حجر حماس مم. وهنا في حد بيعمل انقلاب على نفسه لنفترض ان حزبا ما نجح في مصر اخذ الحكم مم. هلأ إن عمل اي عمل بصير اسمه انقلاب الانقلاب اللي بيكون خارج الحكم مم. حسب الانتخابات ايوه الشرعية ويجي يقلبني انا ويقعد محلي يعني ب... بدبابة او بكذا. هذا ليس انقلابا هذا كان دفاعا شرعيا عن النفس وتغدوا بيهم قبل ما يتعشوا بيهم جماعة دحلال حضرتك وحنا... لو سمحت أصبر. يعني لا تتحرج من انك تصحح لي إذا يعني لانه حضرتك ادق طبعا لا لا فيعني ادراكا للتفاصيل نعم يا يا اخي الكريم اولا انا من الناس طبعا وكلنا الحقيقة من الناس اللي معروف انه يعني انا مع كلمة الشرعية جدا حتى لو كانت السلطة او مع عفصيل السياسي يخالف مذهبي او اتجاهي الشرعية دي شيء يعني اشعر انه لابد ان يقوم ولكن بالله انا لما اكون ما يسمى الشرعية مسلم للعدو يقدر يشيل منه ويحط بحيث انه يشكله كيف ما ماشى انا عندي شيء اسمه البرلمان المجلس التشريعي لما تستطيع القوى صهيونية او تستطيع يستطيع الاسرائيليين يعتقلوا مثلا انتلته ويقدر انتلتين فيتغير نصاب القرار بالزبط ويصبح بالزبط الداخلية, الداخلية هي التي تستطيع مم. ان تصدر قرار يسمى بقرار أغلبية مم. هل انا من السزاجة من الخبل ان انا اسمي هذه مم. هي هو ده التنفيذ الشرعية مثلا هل لما يجي وزير الداخلية يمكن عسكري الشرطة من انه يكون معاه فرد ولا طبنجة ولا سلاح علشان يحكم حارة فيها حرامي ولا شيء من هذا القبيل. هل اقول ان وزير الداخلية منقلب على الشرعية لانه يسعى الى تسليح قوات الشرطة علشان تؤدي مهمتها طيب هل يترى انا لو انا عملت انتخابات وجاءت بتسعة وستين في المية م. لفصيل اسمه حماس أو أو اسمه اي اسم م. هل يمكن ان يعتبر النظام الاساسي اللي هو يعني الدستور بترجمة لكن هو اسمه هناك <تصفيق> هل, هل يمكن ان يكون النظام الاساسي م. قد اصدره واحد وثلاثين في المية وتسعة وستين في المية ل ليس خارج منظمة حي فلسطين هذا نظام اقتصادي ليس في منظمة أساسا مم. فأنت أن تقول لي لقد أصدرت لك نظاما أساسيا لتلتزم به يا شعب فلسطين مم. ولكني اقصيت التسعة وستين في المية من القوانين مؤثرة لا تشارك مم. في وضعه هي دي الشرعية فلا بد ألا نغرق في مفاهيم نظرية مم. بينما لما نيجي لحقيقة الواقع التطبيقي نقول ان الشرعية هي لكل فلسطيني تجري في دمائه في عروقه دماء فلسطينية فلا يقبل ان تقصي تلتة ارباعهم مثلا عن وضع النظام الاساسي وتقصي تلتة ربعهم بالتغييب في معتقلات اليهود وتقصي وتجيب محمود عباس اللي هو متهم تاني ياسر عرفات واللي هو اصلا كان ياسر عرفات رافضه رئيسا الوزراء وتقول لي بقى ان ما بقي بعد الاقصاء والتنحية والكلام ده الشوية اللي فادلين هم دول الشرعية وان على من خرج عنه ان يعتبر نفسه منقلبا على الشرعية كل ده نقطة واحدة ونقطة تانية دقيقة اللي هي ما قاله هذا الاستاذ العظيم وهو يتكلم الان قال كلمة المنتهى البساطة كده ان المسألة في حقيقة الامر لم تكن قرارا اتخذته جلسة حماس بعمل انقلاب دهو ده فعلا النظام وجدوه سقط في ايديهم لفرار قوى الامن الاخرى ما بقاش في البلد خلت احنا عندنا في حرب السويس في في, في حرب اكتوبر يوم 24 اكتوبر بس بيسموها دلوقتي عيد السويس السلطة لم تعد موجودة لدرجة ان محافظ السويس قال للمقاومين احنا مضطرين نسلم البلد لان ما عندي وان شاء الله الجيش المصري قادر على ان هو يستعيد فخرج له المقاومه قال له لو اتكلمت كلمة بعد الكلمه دي اخر كلمة تقولها خلاص لو اتكلمت كلمة تانية هضر بالنار انت كده طلعت بره لم يعد لك دوب تؤدي الا انك تسلمهم فتفضل بره والمقاومة هتتصرف وطبعا صار عيدا للسويس فالمسألة مسألة انه كما سقط محافظ السويس ولم يعد يمثل السلطة وتصدت المقاومة كذلك سقطت السلطة من غزة بأنها لم تعد موجودة عملا فأنا الآن عندي سفينة ماشية في عرض البحر والربان بتاعها هرب اسمها تمشي في ورد البحر حتى تغرق ولا تولّى. وأنا أصلاً مفروض أن أرى. ورمس العوارض أرضاً محرّرة غزة مل. الآن في تقديري وإن كانت محاصرة إنما محرّرة. مل. ومسألة أسلو خاص الآن أصبح مل. الواقع العملي أن عليها هذا كلام نبود أن يكون واضحا وهو كلام مجمع عليه في تقديري إلا منما يمالئون أنفسهم. وهذا كلام جمحي قد فعل مجمع عليه من كل قوى سياسة ومراقبين للشأن اللي سيس فلسطيني ولكن اللي أنا معترض عليه حاجة واحدة بس أن الوقت انتهى. وهذا لا اعتراض لانا دي الحلقة من حلقات المتعة المخرج المخ مصمم. انا شعير بالوقت نتالى اني هاخذ انا باستاذها بقبل يسيب وعد انا معاه عاد اقصتك <تصفيق> ونروح وزور الشيخ سالم عبدالي ابو الفتوح تهيب <تصفيق> المشاهد <ويوم> يام <تصفيق> بغير يام بغير الشيخ قليل الديد لخليه جنه يام بغير احنا انا مقرى مضطر ان انا يعني على الهواء اوردكو ان احنا محتاجين لاجزاء تانية وتوعدونا ان احنا يعني نتبنى هذه القضاء من جديد وليكن يوم الاثنين. عندنا آه. في الصحة وجمال هو يوم بعنوان فلسطين ابدا لن ننساكي آه. فهل توافق فضلتك على الاشتراك في هذا المشروع انا, أنا يعني يشرفني جدا ان شاء الله بس الحقيقة <تصفيق> حسب ما <تأثير> قلت <تصفيق> طبعا يعني إن شاء الله طبعا لما كمل بدأ لا هذا شرف أسعى أنا إليه وصحبة هذا, هذا الله الله الرجل المسدد ربنا وهذا شرطنا وطبعا نفس الكلام انطبق على حديثنا طبعا بإذن الله إذا اتفقنا على أن تكون فلسطين أبدا لن ننساكي موعدها أسبوعيا معكم في العشرة والنص على قناة صح وجمال ولكن لم يتبقى لي إلا أن أشكر زيوف الأعزاء ولكني لا أجب الكلمات التي يعني تقدرهم قدرهم الحقيقي سواء كان فضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل او عبد القادر ياسين او الشيخ اميني الديب المتصل او فضيلة الشيخ سالم ابو الفتوح ولكن انا اترك الله يعني او اترك ان يكون شكرهم من الله عز وجل على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذا الدفع وعلى هذا التحفيز وعلى هذا الحب للقادرة الفلسطينية ولكن يعني اشكركم بكلمات بسيطة شكرا لحضورك معايا يا فندم في هذا اللقاء قبيلت العلامة الكبيرة للأستاذ حبي صراحة بسماعيل شكرا لك يا فندم أنا دي شكر فضلك وجزاك الله خيرا ودايما متألق موفق يا رب شكرا فندم وهذا شرف لي فأنا من تلاميذك يا فندم ربنا فيك كما ربنا ربنا ربنا أشكر أيضا أستاذي الأستاذ القادر الرسيم المؤرخ والمفكر الفلسطيني على هذا الحضور شكر مصول للشيخ سالم أبو الفتوح على المدخلة وأيضا لشاعر المقاومة الشاعر أمين الدين وإن شاء الله إلى الملتق you <laughs>